وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى وَإِذْ قَالَ لَنُوحٍ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ أَوَلَا تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ ليطمئن قلبي قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل قال فخذ أربعة من وإن تطرهن إليك فادعل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا ثم اجعل على كل جبل منهن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 تَبِعَ السَّنَابِلَ أَمْ بَتَتْ سَبْعَ سنابل, سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ أَمْ بَتَتْ تَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ وَلَّهُ يُضَاعِفُ لِنََشَ وَلَّهُ يُضائفُ لِنَ شَ وَلَّهُ وَثِع النعَم وَلَّهُ وَثِ النَّادمهََّذينَ يُم فِ قُونَ أَمْ وَلَهُ فِي سبيل الله ثم لا يسبعون الذين ينفقون أنوالهم في سبيل الله ثم لا يسبعون ثم لا يسبعون ما ولا أذى لهم أجرهم هم لا يتبعونها أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم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 صوت معروف ومغفرة غير من صدقة يتبعها أباء والله غني حليم والله غني حليم يا الذين آمنوا لا تبطل صدقاتكم بالمن والاذاك الذي يا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر كالذي ينفق ماله فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَرْحٍ وَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَرْحٍ وَانٍ عَلَيْهِ تُغَاهٌ فَأَصَابَهُ